المحطة الأولى تعريف الضمير الضمير هو اسم يتضمن الإشارة إلى متكلم أو مخاطب أو غائب أو هو اسم يستعمل للكناية به عن متكلم متكلم أو مخاطب أو غائب والغرض من استعمال الضمير هو الإيجاز والاختصار لاجتناب التكرار مثل الضيف أكرمته بدل الضيف أكرمته الضيف